ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الله فالشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم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 كفاره من صيام او صدقه او نسك فاذا امنتم فمن تمتع استع بالامر الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إِذَا رجعتم تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ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 الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلون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 المشعر الحرام واذكروه كما هداكم فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن قبله لمن أضلئ، ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله. الله غفور الرحيم فإذا قضيت مناسككم فاتور الله كذكركم أباكم أو أشدذ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 الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب